ها <تصفيق> لا كانك أنت يمكن فهمت غلط اما اني سال سؤال وأجبتك عليه وفهمت هذاك هذا اللهم اجعلني من الصابرين القائلين الامر المعروف والنهي عن المنكر اصبر ان الله مع, الص مع الصابرين هيا يا مجدثر فهم الجواب قبل يوم نعم سميع لا على سبيل الإطلاق لا كما أن من تاب من ذنب دون غيره لا يطلق عليه اسم تائب عن الإطلاق لكنه قال تائب من كذا وهذه نقطة أن الإنسان يعرفها إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين هل نقول مثل الإنسان إذا أصدق على مأصية مع توبتي منها يدخل في ذلك لا لأن الوسط المطلق انما هو للعمل المطلق نعم صالح ايش نعم نعم. <تصفيق> <تصفيق> يا... يا انها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعدبان وما يعدبان في الكبير أي أشقن عليه وفي لوات البخاري بلا إنه كبير فهو كبير في الإثم غير كبير في الفعل انتهى درس محمد <تصفيق> فاقضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل بها شفاعة ولا يمخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ تجيناكم من آل ذرعون ونحن لكم سوء العذاب أبناءكم ويستخدون لساءكم وَبِذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ وَعَدْنَا مُسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِذْ وَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْدَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَةَ الْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَوْضُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتْتَقَ <تصفيق> <تصفيق> من كل هذه الآيات في بني إسرائيل لأن هذه الصورة مدنية واليهود في المدينة كانوا كثيرا ثلاث قبائل هنا قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة فلهذا قص الله من نبائهم في هذه الصورة كثيرا منها يقول عز وجل يا بني ص إن ما ما قرأنا ما قرأناها ما, ما قرأناها يقول عز وجل الذين يظنون أنهم لاق ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أن يتيقنون والظن يستعمل باللغة العربية بمعنى اليقين وله أمثلة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ظنوا بمعنى أيقنوا فاليقين أفعى الظن يستعمل بمعنى اليقين كما أن العلم يستعمل بمعنى الظن يعني يتعاكسان فالعلم استعمل مع الظن كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار إن علمتموهن أي ظلنتموهن وإنما قلنا ذلك لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله فلا يمكن الاطلاع عليه إلا بالقرائن والقرائن لا تفيد إلا الظن والمهم أن الظن يستعمل بمعنى اليقين والعلم يستعمل بمعنى الظن يظنون أنهم ملاقو ربهم أي أن يتيقنون أنهم سيلاقوا الله عز وجل وذلك في يوم القيامة يا كما قال تعالى في عموم الناس يا أيها الإنسان إنك كادف إلى ربك كبحا فلا فلابد من ملاقات الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كل إنسان يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشعر منه يعني عن يساله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر فكل إنسان سوي على لكن لا شك أن المؤمن سوف تناله في هذه الملاقات كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين إذن الحمد لله نحن نسى الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين يعني لن نخاف من هذا اللقاء لأن الله يقول بشر بشر المؤمنين أنا لا خوف عليه ولهذا يخل الله بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه يعني سترة فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا فيقر فيقول الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقفرها لك اليوم وملاق ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون يعني يوم القيامة أو إليه راجعون في جميع أمورنا الجواب أن نقول إذا كانت الآية تحتمل معنى أعم فخذ بالمعنى الأعم لأن كلام الله عز وجل معلوم عنده ويعلم سبحانه وتعالى ما تتضمنه الكلمة وما يترتب عليها ولذلك كان لازم كلام الله حقا ولازم كلام النبي حقا ولازم كلام غير الله ورسوله قد يكون حقا وقد يكون باطنا وقد يلتزم به المتكلم وقد لا يلتزم به وأنهم إليه راجعون أي يوم القيامة أو إن شئت فقل راجعون إليه في كل في كل أمور في هذه الآية الكريمه إثبات ملاقات الله عز وجل لأن الله مدح الذين يتيقنون بها بهذا الإثبات. ومنها كما ذهب إليه كثير من العلماء إثبات رؤية الله عز وجل لأن اللقاء لا يكون إلا مع المقابل وهذا يعني ثبوت الرؤية فإن استقام الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله هذا المطلوب وإن لم يستقم الاستدلال وصار فيه منازع فلدينا أدلة أخرى كثيرة تدل على فبوة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن هؤلاء المؤمنين ييقنون أنهم راجعون إلى الله في جميع أمورهم. وهذا يستلزم أموراً. أولاً الخوف من الله. لأنك ما أن تتعلم أنك راجع إلى الله فسوف تخف منه. كذلك أيضاً يستلزم مراقبة الله عز وجل والخوف في القلب والمراقبة الجوارح الجوارع أي أن أنهم إذا علموا أنهم يرجعون الله فسوف يخشونه السر والعلانية وكذلك أيضا يستلزم الحياء منه أن يفقدك حيث أمرك وأن يجدك حيث حيث نهارك ثم قال تعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقبلها بآيات ذكرهم الله بهذا نعمتي التي أنعمت عليكم فهل أنعم الله على بني إسرائيل نعماً؟ نعم نعم كثيرة جدا. لكنهم كفروا. ومن أراد مزيدا علم في هذا الأمر فليقرأ كتاب إغاثة اللهفال ابن القيم رحمه الله فإنه بين ما في هؤلاء ما ما نعم بين ما أعطى الله هؤلاء من النعم وكشف أستارهم وهتك أستارهم رحمه الله وقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي اسم مفرد لكنه مضاف فيفيد العموم والمراد بتلكلها ليس أن يذكر الإنسان أن يعمله بكذا أو أن عمله بكذا بل المراد أن يقوم بشكر هذه النعمة وشكر النعمة هو العمل الصالح والدليل على أن شكر النعمة هو العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات مرزقناكم وشكروا الله إن كنتم يا عباده وقال في الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال اعملوا صالحا بإذاء قول الله للمؤمنين اشكروا نعمة الله وقالها التي أنعمت عليك فيها إظهار المنة لله عليك حيث إن هذه النعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها عليهم وأيضا وأني فضلتكم على العالمين وهذا رفعة جاه وعلو المنزلة وخصه بالذكر لأنه أعظم النعم فإن المراتب يعني المراتب أفضل من العقاب. انظر لا سورة البينة ذكر الله في الاقفار من المشركين وأهل الكتاب ذكر الله جزاءهم قبل أن يثني عليهم بالسوء. فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إيه في نار جهنم خالدين فيها. قال لدينا فيها أولئك هم شر البرية أما المؤمنون فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رب لأن عذو المرتب والمنزلة أعظم من كل نعيم وهنا قال وأني فضلتكم على العالمين فعطف هذا الخاص على العام لأن تفضيله إياهم على العالمين من نعم لكنه خصه بالذكر بعد التعميم إشارة إلى أهميته أن الله تعالى فضضهم على العالمين والعالمون تطلق ويراد بها جميع الخلط ومن ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين المراد بالآية أخ أنت هنا هنا الحمد لله رب العالمين من المراد بهم جميع العالمين. تمام طيب وهنا العالمين لا يراد بها كل العالم قطعا لانها قال لهذه لهذه الامه كنتم خير امه اخرجت الناس اذا المراد العالمين من سبقهم أو عالمي زمانهم ففي احتماله اما عالم عالمي زمانهم فقطعا أن الله فضلهم على العهد، وأما هذه الأمة فنقطع بأن بأنها لم تفضل عليه، وأن هذه الأمة أفضل منهم، وأما من سبقهم فما تردد، محل تردد، فلدينا الآن ثلاثة احتمالات، الأول هل فضلوا على هذه الأمة؟ قطع لا. ثانيا هل فضلوا على عالم زمانهم من آلف العون وغيرهم قطعنا ثالثا هل فضلوا على من سبقهم من العالمين هذا عندي محل يحتمل أن يكون فضل عليهم ويحتمل على كل حال حتى إذا قلنا فضلوا على عالم زمانهم فهو نعمة كبيرة عليهم أن يسكر الله عليهم. في هذه الآلة الكريمة في خطاب بني إسرائيل بالذات إشارة إلى بلاهتهم وأنهم لن يصحوا إلا بالخطاب المباشر يا بني إسرائيل ومن فوائدها أيضا بفوائد الكريمة أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم فيقوموا بشكره ومن شكرها أن يتبعوا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها فوائد الله الكريم إظهار أن هذه النعمة لم تأتي بكسبه ولا بكده ولا إرث عن أبائه إنما هي بإيش بنعمة الله عليك أنعمت عليكم ففيها, ففيها إظهار المنة ومن فوائد الله الكريم أن بني إسرائيل أفضل العالم في زمانه، بقوله وأنني فضلتكم على العالمين. ومن فائدها أن الله تعالى إذا فضل أحداً بعلم أو مال أو جاه فإن ذلك من النعم العظيم لقوله وأنني فضلتكم على العالمين خاصة بالذكر لأهميته. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس وأن الناس درجات وهذا أمر معلوم حتى الرسل يفضل بعضهم على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فبماذا يكون الفضل؟ يكون الفضل أولا هو منه من الله عز وجل وقد لا تدرك العقول لماذا فضل الله هؤلاء على هؤلاء لكن المعنى الشامل أن كل من آتاه الله علما وإيمانا وعملا صالحا فإن هذا سبب لتفضيل قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس شيئا اتقوا يوما أي اتخذوا وقائة من هذا اليوم والمراد به عذاب ذلك اليوم يعني اتقو العذاب الذي يكون في ذلك اليوم ويعني به يوم القيامة لا تجزي نفسا عن نفس شيئا أي لا تذكر عنها شيئا ونفس نكره في سياق في سياق النفع لأن نفس فاعل تجزي فهي في سياق النفع والنكر في سياق النفع تفيد العموم إذن لا يمكن لأي نفس أن تجزي عن نفس شيئا أي أن تدفع عنها شيئا لا أب عن أولاده ولا أبناء عن أبائهم، ولا صديق عن صديقه، ولا أحد عن أحد إطلاق. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء. ويريد بذلك الدنيا والآخرة. وقول الشيء أيضا في سياق نكره في سياق النفي. وإذا كانت نكره في سياق النفي فإنها تشمل. أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا فيوم القيامة لا أحد يجلب لأحد نفعا ولا يدفع عنه ضررا مهما كان و... و... ولا يرجو علينا أن من الناس من يأخذ من حسنات ظالمه فينتفع بها نقول لأن هذا الظالم هو الذي أهدر حسناته بظلمه لعباد الله ولا يقبل وفي قراءة ولا تقبل منها شفاعة فعلى قراءة تقبل الأمر فيها واضح ليش لأن مؤنث الفاعل مؤنث والفعل ما إذا كان فاعله مؤنثا يكون مؤنثا وعلى قراءة لا نقول المسوغ لكونه بغير التأنيث شيئا. الشيء الأول أن التأنيث غير حقيقي. والشيء الثاني الفصل بين الفعل والفاعل. نعم أو نائب الفاعل. ولهذا قال قال مرحمة الله وإنما تلزم فعل مضمري متصل. أو مفهم ذات حري ثم ذكر أنه يجوز التذكير مع الفصل إذا قلت قامت هند وجب التعنيث الشمس طلعت ها. يجب التعنيث بمالك يسمع ماذا يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل، إذن يجب التأنيث. وإذا قلت قالت لا قالت لقومها هن، يجوز التذكير والتأنيث؟ نعم. يجوز التذكير والتأنيث لوجود الفصل. وإذا قلت سارت السيارة، يجوز التذكير والتأنيث لأن التأنيث غير حقيقي. أنت هالأشياء عندكم أسئلة ولا نمشي؟ نعم يا آدم. الله في السابق. لا... سابق إلا إذا كان هذا السؤال وقع عندك في داخله. وقع عندك في داخله. يلا. نعم قلنا أن الميت لا يسب. أن الميت لا يلعن لعدم الفائدة نعم. بعض الناس قد شرع بد عن شرع بد عن في الدين وتمسك به بعض الناس يعني فلازم فمن لازم عن من من يرد على هذه المبتديء أن يتكلم في هذا الرجل بسوء وقد يلعن لسوء عمله هل له يعني وجهه؟ هذا سؤال مبهم في مبهم نعم ألف رجل وقال رجل إجع حاط شيء مفتوح هنا وش الفاتح الذي استزل البدعه هذا فما أرى نفس الشيء يقول هو إذا كان مستحق اللعن فقد عناه الله سواء لعنت أم لا لكن لك أن تلعن مثل المبدأ تقول هذا مبدأ ملعون أو الطائفة عموما طائفة عموما لا بأس تقول مثل الطائفة هذه ملعونة لهون ملعونون النصارى ملعونون وما أشكذا نعم الله تعالى بالقران فلنلعن الله على الظالمين ولنلعن فلنلعن تماما الكذب تعالى تعالى الله ان كذب الانسان اذا كذب الله يجوز على سبيل العموم تقول لعنه الله على الظالمين الله الكريم فهذا خاص في المباهله نعم.لذلك إذا منعنا من لعن المعين معينة، ونمتنع من تكفير المعين، إن كان أصله مصنّك أولاد الفلاسفة والمنافقين، لأنه إذا حكمنا بكفرهم عيناً، فقد حكمنا، فقد حكمنا لهم بالنار. يا أصل أصل، حكمنا بـ. بكفرهم عيناً، فلا يلزم أن نلعنهم. لماذا؟ لكن أما أن نبدعهم ونضلّلهم لابد أن نبدعهم ونضلّلهم، ونكفّرهم عينا هنا. لكن بشرط أن تقوم عليهم الحجة ونحن لا ندي عن هؤلاء الفلاسفة هل نوضروا؟ هل بوين لهم الحق؟ ثم هم الآن قد ماتوا Jokainen, kuten sanoin, sanomme, "Kuka sanoo vääryyttä, on vääryyttä." Kuka من vääryyttä, on vääryyttä. Kyllä. Tapahtuu, että he ما يفتكلم عن هذا قلنا إن بعض المفسرين قال هذه منسوخة بآتي السيد وبينا أن هذا غلط وقلنا آل مائدة من آخر المنازل أول أعوذ بالعلم من ويستحيون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنتم أضرقنا آل برعون وأنتم توضرون وإذ موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابَهُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهدُون ۝ وَإِذْ طَالَبَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ يَافِرُونَ قوم {أَن نَّغْلِبَكُمْ أَمْ هُسْكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} ۝ تَتُوبُونَ ۚ أَمْ لَبِالَكُمْ فَقَطْ خَيْرٌ لكم عند فتاب عليكم إنه والثواب الرحيم أولي من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى مذكرا بني إسرائيل بما أنعم الله به عليه قال وإذ نجيناكم أي واذكروا إذ نجيناكم أي اذكروا هذا الوقت الذي كان فيه نجاتكم ونجيناكم أي خلصناكم تأكد والتقوى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها منها شفاعة أي لا يقبل من الناس أن يشفع لها والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. هذه الشفاعة. التوسط الغيب بجلب منفعة أو دفع مضر. الله. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموت أن يقضى بينهم من باب دفع المضر. لأنهم يلحقون من الهم والغم ما لا يطيقون. وشفاعة صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها. من باب جلب المنات والشفاعة تدرع لها يوم القيامة لا يقبل من نفس شفاعة ولا هم ولا يؤخذ منها عدل أي لا يؤخذ منها ما يعادل نفسها بمعنى لا يؤخذ منها فداء فهي لا لا لا يشبع لها ولا يمكن أن تقدم فداء وأنتم تعلمون الآن أن الإنسان لو أخذ بدم ثم أتا بفداء فإنه ربما ربما يقبل منه ولو ولو طلب من ذي جاه أن يشفع له ربما يقبل منه لكن يوم القيامة ما فيه لا شفاعة ولا عذر ولا هم ينصرون أي لا يمنعون من عذاب الله وقوله ولا هم ينصرون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة يعني قال واتقوا يوما ولم يقل ولا هم ولا أنتم تنصرون بل قال ولا هم ينصرون وجعل الضمير جمعا لأن نفس عن نفس نكرة في سياق النفي فهي للعموم. في هذا الحديث نعم صدق في هذه الآية التحذير من يوم القيامة وهذا يقع في القرآن كثيرا كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا الرحمك الله ومن فائدة هذه الآية أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئاً بخلاف الدنيا فإنه قد يجزي أحد عن أحد لكن يوم قيامه لا ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه أنها لا تقبل الشفاعة في النفس المجرمة. وهو كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول أما أهل البدع فقالوا إنه على إطلاقه وأن المجرم لا تنفع فيه شفاعة وهؤلاء هم المعتزلة والثاني الخوارج والصواب أن, أن, أن, أن الذي لا تنفعه فيه الشفاعة هو الكافر, الكافر لا تنفعه فيه الشفاعة أما غير الكافر فقد دلت النصوص على أن الشفاعة قد تقبل وعلى هذا فيكون العموم في قوله ولا يقبل منها شفاعة مخصوصا بماذا بما دلت عليه النصوص الأخرى من كون العصاة يشفع له وحديث الشفاعة في هذا متواترة كما تلّي عليكم كثيرا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيزا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسف خفين وهذه بعض الشاهد قوله شفاعة، ونعم، ومن من فوائد هذه الآية إثبات الشفاعة، وأن منها ما يقبل ومنها ما ما لا يقبل. فإن قال قائل إثباتهم الشفاعة قد ينافي قول الله تبارك وتعالى. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فنفى الشفاعة وهي نكرة في سياق النفي تعم قلنا الحمد لله ليس هذا أول نص يدخله التخصيص أي لا شفاعة بدون إذن الله ويقيد لذلك النصوص الكثيرة هدار على أن الشفاعة الثابتة بإذن الله ومن فائد هذه الآية الكريمه أنه في يوم القيامة ما في فداء لا يمكن أن يقدم الإنسان فداءا يعدل به بقوله ولا عدل ومن فائدها أنه لأنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة ولهذا قال الله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فلا أحد ينصر أحدا يوم القيامة للآله وللأسياد ولأشراط ولا غير ثم قال تعالى وإذا نجيناكم من ألف العور ينقوذ كرو إذا نجيناكم من ألف العور وخطاب لمن لبني إسرائيل في قوله من آل فرعون ونجناكم أي خلصناكم منهم وأنقذناكم من عدوانهم وسيطرتهم وقول من آل فرعون يعني أتباعه وحاشيته وزبانيته الذين يأتمرون بأمره فيقتلون أبناء بني صعيد ويستحيون النساء. وهل المراد كل أتباعه أو أتباعه الذين يعاملونه معاملة القريب؟ الظاهر الله عالم كل أنهم كل أتباعه وأن رجال رجال في العون يفعلون ذلك، وكذلك ألف عون أتباعه يعتدون على بني إسرائيل في في مصر. ثم يقال يسومونكم سوء العذاب أي يصيبونكم به وسوء العذاب من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي العذاب ال السيء أو الأسوأ ثم بين هذا المجمل بقوله يذبحون أبناءكم ويستحنون نسائهم وفي آيات أخرى. يسومونكم سوء الأعداب ويذبحون أبنائكم وفي آية ثالثة يسومونكم سوء الأعداب يقتلون أبنائكم فتكون العقوبات بل فيكون فت... ف... ف... ف... ف... عدوان من آلف العون على بني إسرائيل على ثلاث سأوجب الوجه الأول القتل بأي سبب برمي حجر بخنق بكسر ظهر وما أشكد ذلك الثاني إيش؟ التذبيح أن يأتوا بالإنسان من بني إسرائيل ويدبحون بالسكين كما تذبح الشاة. الثالث أن يجمعوا بين العذاب بين سوء العذاب والذبح يعني مثل أن يضيبوهم يعصروا بطونهم يجرحون شفاههم وما أشفى ذلك ثم بعد ذلك الذبح فيجمعون لهم بين الأمرين ولا تستغرب هذا وقع في هذه الأمة وأعني أمة الدعوة ما هو أعظم من ذلك وشغل من ذلك لكن المهم أن التعذيب والإجرام الذي يحصل من آل فدعون على بني إسرائيل هو هذه هذه الأمور الثلاثة ذبح وقتل وجمع بين الذبح وسوء العدل. وقولها أبناءكم ويستحلون النساء لماذا سلطوا على الأبناء وأبقوا سيستحلون نسائكم يعني يستبقونهم وإلا الحياتهن موجودة من قبل لكن يستحيونهن أن على قيل الحيات وأما الأبناء فيقتلون لماذا؟ قال بعض الإسرائيليين إنه قد قيل لآل إفرام إنه يولد من بني إسرائيل ولد يكون زوال ملككم على يده فجعلوا يقتلون الأبناء خوفا من أن يظهر ذلك الولد فقال الله عز وجل بقوله القدري إن هذا الولد سيتربى في حضن فرعون لأنه لما ولدته ولدتهم أوحى الله إليها أن أرضعيه فأرضعته اللبن الذي لا بد لكل مولود من رضاعه وقال لها إذا خفت عليه فأرقيه في اليم ابنها، أروح إلى خافت عليه، انتذرت أمر الله، انتذرت أمره، جعلته في تابوت وألقته في اليم أي في في البحر. وهذا من كمال إيمانه ولكن قال لا ولا تخافي ولا تحسني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسل فوقع في أيدي آل فرعون التقطه آل فرعون ليكون لهم ليكون لهم عدوا وحزنا واللام هنا للعاقبة وليست التعليل لأن عالف العالم ما التقطوه لهذا الغرض إنما التقطوه فصار أدوا وحزن ثم ذكر الله عز وجل قصة وليس بصدد سياقها لأنها معروفة وليس معنا في هذا, في هذا الليل المهم أن هذا ما قاله بعض العلماء بأخبار منقولة عن بني إسرائيل لماذا ما الذي قالوه؟ هائنا، ليش هذا بكون ابناهم يسعون طيب فقالوا قتل الأبناء لأجل ان لا يخرج ألا هذا الابن. ولكن هناك قول آخر قد يكون أشد وقعا. وهو أنهم يذبحون الأبناء ويستحلون النساء من أجل أن تكون لهم تم أن يكون لهم تمام السيطرة، فتضعف الأمة وتضطر النساء إلى آل فرعون، وهذا غاية ما يكون من الإدلاء أن يستبيح أعراض حرمك من كان. عدو لك وهذا غاية الإهلاك ولو صح ما قيل عن إسرائيل لقنا يمكن أن يكون المراد هذا وهذا لكن يمكن أن يراد هذا وهذا نعم يسألنا سأكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم بلاء أي اختبار وقول في ذلك أتى بالجمع ذالكم مع أن اسم مع أن اسم الإشارة مفرد لا فلماذا نقول لأن اسم الإشارة بحسب المشار إليه والكاف المتصلة به بحسب المخاطب انتبه القاعدة اسم الإشارة بحسب المشار إليه والكاف المتصل به بحسب المخاطب فإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا واحد تقول إذا أشرت إلى اثنين تخاطب واحد واحدة ذلك قال الله تعالى فذانك برهانان من ربك إلى هلال وملء وإذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين ما تقول يا رشاد؟ آه. أين ذهبت؟ أي طيب إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكم كما قال عسف ذلكما مما علمني علم هنا وفي ذلكم بلاء المشرّل إيه واحد يعني أيو يشير إلى العدل والمخاطب جماع لأنه قال وإذن جئناكم من ألف لعوب فقال وفي ذلكم بلاء أي اختبار ومحنة من ربكم الذي له ملك السماوات والأرض والمتصرف فيكم كما يشاء ولهذا قال بلاء من ربكم لم يقل من الله قال من ربكم إشارة إلى أنه إذا كان هو الرب فله أن يفعل فينا ما يشاء عظيم أي مستعظم مستكبر وصدق الله عز وجل هو بلاء عظيم نسأل الله أن يقير شر الفتن يعني يسلط عليك عدو يذبحك كما تذبح يذبح الخراف ويستبق النساء ينتهك حرمتهن ويستدلهن ويجعلون عندهم من الخدم بينما هي ملكة في في بيتها قبل أن يذبح قيمها هذا إذ بلا عظيم نسأل الله السلامة إلى الآسِلام أو نستمر نعم. على أنهم ممكن بعض الناس لو ما مو بصحيح. ليس بصحيح. يعني ما بينهم بين محرم. نعم. إيش؟ إيش؟ <تصفيق> أين؟ الواحد الهامي هو الذي ليس بشرع. يعني لمصاحة نوح عليه في قوله تعالى: "وأوحى ربك إلى النحل". الهام، الهام، لأن أصل الالهام في اللغة الإعلام بسرعة الوخفة. هذا أصل في اللغة. فإذا ألهم الله هذا هذا هذا الطير أو أوحى ال اللي هو النحل. وما ليس ماله أنه أرسل جبريل ليحيى إليه وإنما جعل له فهما وألهمه مصالحا نعم نعم هذا خاص بالرسول وخاص بأبي طالب أيضاً فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشفى بأبيه لم يشفى ل لكن شفاع لعمه كما ذكر ذكرنا سابقا قلنا الشفاع لعمه لا لأنه عمه ولكن لما حصل منه من, من نصة الإسلام والدفاع عنه والله عز وجل شكور حليم أذن النبي أن يشفع في هذا الرجل الخاصة هنا صراحه غيب نعم ووحينا الى ام موسى ان ارضعي يعني القى لها في فهمها وفي عقلها ان تفعل هذا وكذلك في قلبها الهمها هذا اليقين انه يرده اليها واجعلها المسلم نعم يحيى وين لا لا, لا مجهور بارك الله فيك ولا هي التي سبقها كون منفي هذه لما ايش؟ ايش؟ كل دكاتر كل دكاتره ولا مو معروف؟ طيب من لم يعرف الذكاء فليس ذكي ادكاء معروف ولا الزكاء ذكاء النفس يعني ما ما أعطوا أنفسهم ذكاء من تزكية وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما لأنهم ما عندهم علم ولذلك لا تكتجد في كتب أهل الكلام آية من كتاب الله السجدة بها ولا حديثا عن رسول الله يربحون هالوق يذبحون أبناؤكم هذه الآية يذكر الله بها بني اسرائيل ويقول <تصفيق> اذن اجيناكم من ال فرعون ما كان الفوائد ولا الشرح نعم بس الفوائد ولا التفسير نعم الشرح الفوائد أيًا فما خلنا من ه不了 شيء نبض، ها؟ هذا الصواب. طيب، قالوا وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أي في في مواقع ابتلاء من الله عز وجل عظيم، والله سبحانه وتعالى يبتل من شاء إما بالخير وإما بالشر، كما قال تعالى ونبلكم بالشر والخير فتنة وإلية ترجعون، والمؤمن والحمد لله جعل الله آيكم من المؤمنين. المؤمن إذا ابتلي بهذا بهذا صار على على المقامات إن أصابته سر شكر وإن أصابته ضر صبر وكان خيرا له في الحالين لكن من الناس من إذا ابتلي بالضر انتكس والعياذ بالله كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن أصابوا خير إطمأن النبي وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخصان المبين فالله تعالى يبتل الإنسان بهذا وبها فعلي فعليك بالصبر وانتظار الفرج فإن الله تعالى قد يبتلي وهو سبحانه وتعالى أحكم بعباده وقوله عظيم أظمه الله عز وجل لأنه حقيقة عظيم أن مسلق عليهم عدون يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم وتبقى النساء أرامل ويبقى الرجال المدافعون عنهن مترفين بالذبح تاره وبالقتل تاره في هذه العين الفوائد خطاب أن خطاب آخر أمة بما كان نعمة في أولها. لقول وإذ نجيناكم ومعلوم أن الذين في الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع هذا الإنجاء عليه مباشرة لكنه وقع على آفائهم وأسلافهم فيكون ما حصل لأول أمة من الخير حاصلا لآخر هذه الأمة وعلى هذا فلنا أن نقول نحن انتصرنا في بدر وانتصرنا في حني وانتصرنا في أزوى الفتح لأن نصر من سلفنا نصر لنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على متأخر الأمة شكر الله على نعمته على أول الأمة لأن الله تعالى يذكرهم بهذا ليقوموا بشكره ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يسلط بعض الناس على بعض بعض الناس على بعض حيث تسلل فرعون على بني إسرائيل وهذه سنة الله في الأولين والآخرين ولهذا لما قال, لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعود بوجه أو من تحت أرجلكم قال أعود بوجه قال أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أيسر أو قال هذه أهون ولا شك أنها أيسر وأهون لأن الإنسان فيما يبتلى به من بأس الغير قد يدافع عن نفسه ويكون من انتصار له لكن إذا جاء من الله من فوق أو من تحت ما يستطيع ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أيسر أو قال هذه أهون ومن فائدة هذه الآية الكريمة بيان شدة حنق في عون على بني صايد حيث استعمل فيه هذه العقوبة وهي إيش دب الأبناء واستبقاء النساء وهذه لا شك أن نكاية عظيمة لا بالأموات ولا بالأحياء نسأل الله السلام والعالم ومن توائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يبتل الإنسان بما يكره ليعلم جل وعلا من يصبر ومن لا يصبر ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخبارهم ومن فوائد آية الكريمة أن من مقتضى ربوبية العامه أن يبتل الإنسان بما يكره الربوبية الخاصة يذكر الله تعالى فيها ما يحبه المرء والعامه تكون فيما يكره العبد وفيما يحبه العبد لقوله وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ومن فوائدها عظم هذا البلاء الذي أصاب بني إسرائيل وكذلك ما لو أصاب غيرهم فإنه من البلاء العظيم الإنسان الأم تشهد ابنها يقتل أمامه أو يذبح كما تذبح الشاة وكذلك البنت تشاهد أباه يفعل به هكذا لا شك أنه بلاء عظيم ثم قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر يعني أذكر نعمة أخرى هنا نجاكم ذلك العون فرق الله بهم البحر وفرق بمعنى فصل وذلك حين انفلق فلق البحر له. يعني فصله وفلقه حتى مروا منه فنجر إذ فرق نادكم البحر ومتى كان هذا؟ كان هذا حين أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يسيب لمن معه من المؤمنين خوفا من آل في العون لأن في العون لما رأى ما رأى من صنيع السحرة جمع الناس وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حد، وجمع الناس وخرج من مصر وأوحى الله تعالى إلى موسى أن يسري بعباده المؤمنين ليلا إلى نحو الشر فخرج بهم فاتبعه في العون بجنوده ولما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى لم لمدركون قال كلا إنما يربي ساهدي انظر الفرق بين قوة التوكل من موسى وضعفه من من المؤمنين مع أنهم مؤمنون ولكن عند الشدائد الشجائد قد, قد يضيع الحزم قال كلا إن معي ربي سائدين لأن يعني كانوا يقول إن الله لم يأمرني أن أخرج إلا ليهديني فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه في لحظة انفلق البحر كم كان من طريق كانت من عشرة طرق وبي لحظة يبس البحر سبحان الله في وصار كل المنفرط صار كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم حتى قال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن بني إسرائيل فجعل في كل قطعة من هذا الماء الذي صار كالجبال في جعل فيها ثقبة فرجة حتى يشهد بعضهم بعضاً ويطمئن بعضهم إلى بعض المهم لما تكامل موسى وقومه خارجين دخل في عام فأمر الله تعالى أن ينطبق البحر عليهم فانطبق ولهذا يذكرهم ربي هذه النعمة إذ فرقنا بكم البحر أي فلقناه لكم حتى عبرتموه فأنجيناكم يعني خلصناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون والغرق معروف وآل فرعون هنا أول من يدخل فيهم فرعون ولكنه عبر بالآل عن فرعون لأن لا يظن غان أن الغرق أو أن العقوبة اختصت بفرعون فقط فقد آل فرعون وهذا أخصر من فرعون وآله لأن العبارة إما أن يقال وأغرقنا فرعون أو أغرقنا آل فرعون أو أغرقنا فرعون وآله أما آل فرعون من المعلوم أنهم إنما أغرقوا لتبعهم فرعون وهل يمكن أن يغرق الفرع دون الأصل؟ غير ممكن ولهذا قال الله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأورده مننا وبئس الولد المورود أغلق الله آل فرعون حتى هلكوا عن آخره وحين أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المبسجين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آل أي لمن يبقى بعدك ولم يبقى إلا بنو إسرائيل لأن الآل فرعون كلهم غرق وإنما نجاه الله عز وجل ببلنه ليطمئن بنو إسرائيل على غرقه لأن بني إسرائيل كانوا قد رهبوا منه رهبة عظيم فأراهم الله عز وجل بدنه حتى يتيقنوا أنه قد غرق إذ لو لم يروا بدنه لكان يأتيهم كل احتمال أنه نجأ وأنه سيخرج فآرهم الله تعالى بدنه غارقا بإطمئنا وقوله غرقنا آل فرعون قال وأنتم تنظرون الجملة هنا حالية أي والحال أنكم تنظرون وهذا من أكبر النعم أن يهلك الله عدوك وأنت تنظر إليه لأنه سوف يزداد فرحه وصرورك أن ترى عدوك يمزغ كل ممزق وأنت قد نجيت من هذا ولهذا ذكرهم رحمالنّامه وهي أنه أن عدوهم أغرق وهم وهم ينظرون. في هذه الآية الكريمة أيضاً من فوائدها تذكير بني إسرائيل بما أنعم الله تعالى به عليهم هنا فرق بهم البحر ووجه توجيه الخطاب إلى من كان موجوداً في عهد الرسول أن إنعام الله على الأمة في أولها انعام عليها في آخرين هذا وجه. وجه آخر أيضاً أذكره الآن وهو ينسحب على ما سبق أن هؤلاء الممثلين ذرية السابقين ولو هلك السابقون ما وجد الآخرون فيكون إنجاء الأولين إنجاء لهم في الواقع لكنه غير مباشر فصار خطاب هؤلاء بالنعم السابقة من الإنجاء من الغرق أو من قتل الفراون له وجهان الوجه الأول أنما ما حصل لأول الأمة يمشون فهو لآخره الوجه الثاني أن هؤلاء ذرية السابقين ولو هلك السابقون ما بقي هؤلاء فيكون في بقائهم